فين على ايه? ولا دول سنة أولى. اولى. ها? كلمنا على كم معنى خلقي. في الدرسين اللي فاتوا. عايز اسماءهم بس. عددهم الاول وعادي نشوف اسماءهم. حد كتب. ولا اي حد كتب ولا سجل مفيش حد ها تداول المعنى الخلقي تداول ده معنى فقهي مش خلق حكم فقهي Holne, ehu ehu ehu ehu hmm? Eteni, ez urzom a duatet elu تدري اي حاجه ما كتبتوش ها اخذ بالاسباب مع الاعتماد بالاسباب وقلنا ايه ثاني وقلنا حسن الظن معناه وده مش معناه الاتكال على مغفرة الله وترك العمل قلنا له معنى يفهم وتكلمنا على حق الناس رد المظالم والحكاية دي. وتكلمنا على ايه تاني على الصبر من قلت الدرس اللي فاته اللي قابله الدرس اللي فاته قوي يعني اول درسين في الجزء ايه بقى تكلمنا على الاستعداد للموت وتكلمنا على الانين والشكوى وتكلمنا على الرضا تكلمنا على ايه تاني ها وقلنا فيه ترتيب لتلت حاجات كده منهم ايه و ايه الصبر و ايه و ايه ها صبر? اعلى? ولا منزلة الرضا اعلى? ها? الرضا? وقلنا فيه منزلة تالتة? ولا مقولناش? ها? لا قلنا فيه تلات منازل وانهم مرتبين بترتيب معينة. المحبة مع الصبر والرضا إن الإنسان يحب ما أتاه من الله نقولناش تجيب أنا بضيع عملي على الفاضية مفيش لاعي بقى لا. ولا إيه نقوم روح إيه الحب ده حتى قلنا المثل الشايع يومها ضرب الحاوزة يأكل الزبيب الإنسان يستلذ ما يصيبه من حبيبه ولو كان فيه ضرب يعني فيه ألم يستلذ الألم إيه يا شام انت بتحبني؟ كنت في فاجرة يقول لأ علشان ينجم من الألم اللي هيجيني <تصفيق> فالإنسان يحب الألم ده يحب ما يأتيه من الله لأسباب كتير لأن ربنا حبيبه ولأن الألم ده جاء من رحيم حنان منان ولا جاء منه يعني حتى لو قلنا من منتقم فانتقامه ده تكفير برضو يعني تكفير لو هو صبر تكفير للسيئات ويبقى ترحم من عذاب دائم يوم القيامة يعني عذاب طويل لما تسجلوا الحاجات دي عشان احنا تعملوا هتدرسوها بعد كده المفروض ان انتوا ان شاء الله انت خلاصوا سنة تانية هتدرسوا بقى بعد كده الناس اللي هي جداد طيبوا الحاجات دي وسجلوها اللي عجبك الحمد لله يقول ما عجبكش ما فيه قول لي لا ده غلط انا مش شاف ده صح بس من غير غتاتة كده زي مين فيه دي زي بعضه بس ماشي يعني يعني علشان يبقى فيه ناس وصلوا وقلنا الفرق بين المحبة والرضا يعني مفيش هيرا أحمد بس هو اللي درياني وقعدوا يقولوا ما أحمد مش مركز في العلم طلع هو الوحيد اللي ايه يلا ي... الناس يقولوا يوضع سره فأضعف خلقه خلينا احنا غلبة يا حمادة يمكن ربنا يعطينا حاجة كده خصة ولا حاجة سره اللي هو ايه السر اللي هو ايه هه القدر السر اللي هو القدر يوضع سره في أضعف خلقه اللي هو ايه سره اللي هو ايه ال ال ال الجزء من المعلومات اللي تعرف بيه توصل لإيه لغرضك ازاي يعني كيفية الدعاء بطريقه معينه وبكلام معين وبقلب معين يقوم توصل للي انت عاوزه يعني دي يستجاب ليك ماهو ده ايه من الاسرار يعني يحجب يحجب المخالف عن بعض الايه المعلومات زي ما من القيم كده بيقول في ايه والله يحول بين المرء وقلبه وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه قال وحيلولته بينه, بينه وبين معرفة أحوال قلب ففي الحالة دي يفتكر نفسه كويس هو وحس يجي يصلح يصلح قيمه ومش فاهم إيه اللي يصلح يعني يلهمه من الصواب أو يلهمه من الأشياء التي وطبعاً منها يعني الأنبياء ليهم خصوصيات طبعاً ما هيش لبقية الناس يعني يعني سيدنا الخضر دي خصوصيات غيره لي خصوصيات فطبعاً برضو الفهم الخاص يعني لعله بالذل والمسكنة يعطى الإنسان ما لا يعطى الذكي العقل الخوي العقل تنساش تقول لي التليفونات دول عاوزين ايه ها ويكره الانين نعم ما لعمل الانين اهو لبناء علينا المختار ان لا يكره نبقى ان دلوقتي عملا <تصفيق> يكره ولا يكرهش الانين التدجر الأنين ده من أجل التدجر ده واحد بيوجعه حاجة فيقول واه رأساه يبقى هنا حاجة وحشة. قال بل أنا واه صلى الله عليه وسلم يبقى هنا السنة دي سنة إيه يا شيخ مراد عندنا السنة الدالة قولية وفعلية وإقرارية الحديث ده مجتمل على إيه؟ ها؟ قولية وإقرارية قولية وإقرارية فعلية فقط ها؟ فيها فعلية وإقرارية مش قولية فعلية لأنه فعل قال وارأسان ده فعل مش قول لأنه فعله إنما القول يقول إيه لا بأس أن تقوله كذا يعني يظهر الحكم دي السنغاء أما إقراره لأنه ما اعترضش على الايه على من قال بل قال مثله فهنا إقرار للصحابة وهو فعل كما فده هنا طبعا ايه أكثر من الإقرار وقد يقال بل أنا هي السنة القولية فكأنه قال إيه لا بأس بما فعلت وسأفعل مثله لأن الإقرار يسكت إنما هنا ما فيه عن السكوت <تصفيق> هنا فيه زيادة عن السكوت لأنه أقر بالسكوت عنه لم, ي... لم يعترض عليه وكمان قال كلامه يدل على إيه جواز هذا الفعل فيبقى تحتمل أن يكون فيها السنة القولية والفعلية والتقريرية فيها التقريرية قطعة وفيها الفعلية قطعة وتحتمل القولية كمان صلى الله عن النبي وآله وقلنا الشأكوة تجوز إذا كان مفهاش تسخط بالمقدور ولا تدجر انفع لله عز وجل نعم عشان فيش قريه يسمع الرجل يقول وراسه فيسكت ده الاقرار انما لو قال بل انا وراسه يعني فيه زياده شويه فيه زياده في الاقرار او زياده عن الاقرار يعني قال بل انا يعني وفعل فكلمة بل انا دي يعني فيها تأكيد شوية لجواز ما فعله الصحابي ولا ازاك قد يكون فيه يعني هي مش, مش صريحة يعني قولية صريحة انما يعني فيها شيء من الإقرار نقول يعني أنه فعل مع الاقرار فده مقوي طبعا للإقرار لأن الفعل أقوى من الاقرار هو فعله نفسه صلى الله عليه وسلم وده دليل على أنه جائز في, في فرق النير أقول الإقرار مع قوله خلاص انا يعني لو فعلتي في دي في الاقرار يعني هل ده له اثر كذلك ان انا ازود تقويه الفعل بالاقرار فيتقوى بعض ف... الفعل قوي الاقرار واحد الاقرار يقوي دلاله الفعل من جهه انه ما يحتملش الاختصاص ان الفعل قد يحتمل الاختصاص هنا ما يحتملش لا هنا ده والله اعلم سنه قولي لأنه قال هذا السنة ده سنة قولية هي طبعا فيها إقرار ولكن إيه قالت إلى إنها بقت سنة قولية لقرار يسكت يسيبه سنة السنة بالقول ها السنة بالقول السنة بالقول ثبتت بالقول ثبتت بالقول كده لا السنة لها معنين طريقة النبي فنقول ثبتت بالقول أما السنة لها معنى تاني وهو نفس القول يبقى نقول سنة قولية يعني حديث هو قول للنبي صلى الله عليه وسلم والسنة الفعلية يعني فعل والسنة التقريرية يعني سكوت عن هذا ما علمه به يبقى السنة هنا مقصود بيها ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا السنة لها اطلاقات فيجوز ان نقول هذه سنة قولية لان طبعا كلمة حديث بتنصرف في الغالب الى قوله ما قاله يعني انما السنة بتشمل فيستعمله اللفظ ده اكتر لما يكون فعل وتقرير وقول يعني بنفرق بينهم يقولوا يستعمل كلمة السنة السنة دي قولية ولا فعلية ولا تقريرية يعني ما صدر منه قول مثبت لي الحكم ولا فعل ولا تقرير إقرار هنا طبعا صدر منه قول لما قال أصبت السنة أه شيخانا ليس الحب يجب أن يكون في كل العبادات ليس الصبر فقط انما في كل عبادة سواء سراء أو ضراء لأن من تعرف العبادة كمال الحب لله مع كمال الذل له إيه ده نحن نتكلم دلوقتي في المصائل ما يصيب الانسان مين المصائيب السؤال ده جاهل من النحية دي مش كده又لي جاهل من النحية دي ان هنا مفيش حاجة مش هنعمل فيه حاجة مين اللي بعت السؤال انت اللي بعته طيب من نحيال عشان انت ايمكن مش مدقق قوي معانا يعني من بدل هنا بنتكلم عانا الايه المصائب اللي تصيب الانسان فبنقول الانسان يصبر عليها يعني لا يصرف هذا عن الطاعة ولا يوقعه في المعصية يعني الشدة والمصيبة اللي يصيبه والألم اللي يصيبه ولا يتسخط بالمقدور وبعدين يرضى به من قلدة زيادة عن الصبر وقد يحب المصيبة لأنها من فعل الله عز وجل ولأن الله يكفر بها ولأن أمر المؤمن كله له خير ولأنها بتكفير السيئات ترفع درجات ولأنها ترقق قلبه وتجعله أقرب إلى الله عز وجل ما علمت أنك لو عدته لوجدتني لو عنده يبقى يحب المرض اللي جاء له المصيبة اللي جاء له يحبه هتقربه من ربنا هترقق قلبه وتخليه منكسر وتخليه ذليل وكذا وده ربنا يقربه به وهكذا يعني مش حب الله يعني يفعل عبادة حبا لله مش مقصودنا كده ده موضوع تاني يعني مش موضوعنا دلوقتي وطبعا العبادة ما هيش كمال الحب مع كمال الظل ولا حاجة العبادة الطاعة أن يطيع ربنا ويذل تذلل والانقياد والخضوع والطاعة أربع حاجات إنما يكون مع الطاعة يعني يطيع حبا لله وذلا له حبا لله وذلا له إنما لو يعمل الطاعة يظهر الطاعة وقلبه في يعني الكره وكذا إنما يعفعلها علشان الناس مثلا ما يقولوش عيدا النفاق دي قصة تانية على كل حال احنا بنتلم في المصائب اللي تيجي للإنسان ولكن طبعا عشان يحب ما يصيبه دي درجة يعني درجة عالية يكون يحب ربنا قوي أو إنه عنده فهم عمل ربنا سبحانه وتعالى بفعل ربنا ولأسماء وصفات ربنا سبحانه وتعالى كمان عن تمني الموت أنا عايز نجمع الفوائد دي والتورهانة كتير قلنا حاجات كتيرة لو ده يعطوها بقى أنا بقى إيه أسمع كلام أحمد مهدي وهو و... أهم حاجة يقول إيه السبينت ولي يقول باهم حاجة باهم عايزين نعمل سكور يعني نقرأ عدد كبير من الصفحات اكتبوا لنا الحاجات دي قولنا معاني كتيرة وياك اتفوتوا حاجة بانا قولنا التداوي كنا بنكلم في التوقفين على وتسنعيات المريض ولا ايه قاله في المؤيكرة نعم من صوت ملهات وغيره ويحرم بمحرم مأكول وغيره يعني يحرم التداوي بمحرم سواء كان مأكول أو غير مأكول يعني ما يتناول وما لا يتناول من صوت ملهات وغيره قال لك الموسيقى بت بتهدي الأعصاب وبتعالج وبتعمل ويستخدموها في العلاج النفسي وغيره هنا الموسيقى الليبنانيين يقولوا الموسيقى وهم عندهمش قف بقى خالص في اللغة العمية يقول العقيدة ويقولوا السقه ويقول الموسيقى الموسيقى فرح نعم اه. ما قلنا المرة اللي فات. اه? قلناش. قلناش المختار يعني. قلناش المختار مش كده? اه. هو ما هنا الخلاف. ما ذكروش. ما <تصفح> يعني قرناها احنا. قال ايه بقى وقال شيخ الاسان في التداوي بالتلطخ به ثم يبسله بعد ذلك ده ده التلطخ بس احنا قلنا جزء للحال يعني هو بيخوض التداوي بيه ايه الا ما يوجد غيره يبقى ده ولكن ما يتناول او لا قال لا ماء وبيحة للضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوي بها ده ده كلام شيخ الاسلام اه وكلمنا على الحمية ولا بأس بالحمية قولنا ايه غ... كاتب كلمة غلط كاتب لا بأس وقلنا بالنسبة للوقت رجيم يعني مهم جدا جدا جدا تحرم التميمة وهي عوذ أو خرز أو خيوط نحوها تعلقها لقوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق تميمة فقد أشرك وذلك لما فيها متعلق القلب على غير الله في جلب نفع أو دفع ضر فكان شركا من هذه الحيثية وده طبعا شرك أصغر ولا بأس بكتب, بكتب قرآن قرآن أو ذكر في إناء ثم يسقى فيه, يسقى فيه مريض وحامل يعني امرأة حامل لعسر الولد تكتب قرآن او تكتب ذكر بيه حاجة بتدوب في المية تحطها في المية تدوي بها وتقيه وطبعا افضلوا الزعفران بس الزعفران غالي بيكتبوا باي حاجة ويدوبوه في المية ويشربوه ويستغتسلوا بيه وكده عم تداوي يا ها يكرة هادي مسألة تانية بقى ان يقرأ على المية برضو ماشي مفيش مانع يقرأ عليها وابن القيم ذكر يعني ان يقرأ الفاتحة اربع مرات ويعني ذكر حاجات نعلم ها يتنحت على الاناء ليه لا يعني يكونوا دوابانه في المية دوابان المكتوب في المية ده يعني كأم انتها تستعمل المية وفيها القرآن إنما لو منحوت على الإناء لا أرى هذا لأن ده فيه إهانة للقرآن لأنه يستعمل بقى ويمسك بالأيدي وقد يكون الإنسان غير طاهر وقد يهان الإناء ونحو هذا إنما منكتب القرآن ومندوبه بيذول يزول يعني المكتوب يزول فطبعا شربه او الاغتسال به خلاص مفيش مشكلة انما عشان تكتب على الاناق قرآني بقى تح يعني تحتربه بقى تحطه في مكان عالي وتحطش في ايه حاجة نتمسكوش وانت جنوب ولا نجس ولا كذا يا ايه يا حمال في بييجي في الإناء كده ويكتب مثلاً آآ آآ وإذا مريدته فهو يشفين مثلاً يعني آي, أي أي أي أو يكتب الفاتح او يكتب آية الكرسي ويدويبها في المي ووعدين يستحمى بيها أو يشربها أو كده أو, أو يكتب آآ آآ ذكر ربنا داي حاجة كبيرة حلة كبيرة أو طبق كبير يعني؟ لا. مش لازم كبير لازم كبير على كوباية مثل. على على بقناه. مش من برة من جوه. بيجيب الطبق ويكتب عليه. مش هيجيب كوباية. يعني لازم يزمع نفسه في كوباية. يجيب قلم ويكتب. <تصفيق> لا بيجيب الطبق. كبير او صغير يعني او جبته طبق صغير وكتبت عليه انتا مش هتعرف تكتب معادي. اه طبعا تجيب حاجه يعني ما تدركش بيكتبوا بزعفران الزعفران ده مفيد جدا ولكن طبعا غالي دلوقتي في منه نوع يعني غالي قوي وفي نوع رخيص بس تعمل نوع رخيص او اكتب اي حاجه ثانيه عسل اصفر ولا حاجه العسل مش هيبان لو كتبت عسل ماشي وتشربه بقى يكتب بعسل بس هتعرف تكتب العسل ازاي تجيب حقنة بقى وتكتب بيها و... ماشي الشامع بس يعمل اسهال يعني لو ك... وما يضوبش في المي انما لو عسل هيضوب اي حاجة لو هتغتسل ممكن تكتب بالقلم يعني القلم الجاف او القلم الحبر تكتب بيه وتذوبه ترتسل بيه يعني مش كلها تشربه لو تشربه يبقى حاجه ماكوله ما اعرفش بقى كتب على سطح الميه انه حد... بيكتب في الاناء ويدوبه في الميه ماشي او يقرا عليه يقرا عليه يحط صبعه ويقرا او يقربه من بقه ويقرا ده ده حديث ايه زاد المعادل ابن القيم وراجعوا بقى الموضوع ده اهو شيخ الاسلام اتكلم في التداوي هو نشوف كلام شيخ الاسلام طيب طلب البركه بايه؟ مكتبه القران يعني؟ مثلا يعني استدفاع كيد الشيطان ولا يعني ده واضح لما طلب البركه يعني ما سمعناش ان حد عمل كده ما اسمعت جانا يعني ما عرفش اه طلب البركة بالذكر قبل الاكل وبعده والشكر الذكر الشكر انما حكاية الكتابة والبتاع دي او القراءة الله عالم انما واحد موسوس والشيطان معزبه في موضوعه ده كتير مشتعمل يعني الناس اللي بيتعاملوا مع الجن والحاجات دي أو مريض يستشفى بهذا أخوة أي <تصفيق> مسوس يزن بأسهار الشيطان أو أنك أرماد نعم أي مسوس يزن بأسهار الشيطان أو أنك أرماد وهو لازم يكون الشيطان إليه دخل في الموضوع لان الشيطان عايز يضيعو فهو هيسكت يعني تفاكر الشيطان وواحد عنده مرض نفسي الموضوع يؤدي الوسوسة وهيسيبو يعني ولا هيشتغل عليه لازم يشتغل عليه فممكن يبقى عنده مرض نفسي والشيطان شغال عليه وممكن يبقى مش مرض نفسي يعني بس الشيطان ووسوسة من قلة الذكر اخوانا في الاكاديمية العلمية يعني طلبوا ان انا اقول لهم على الوسوسة فقلت لهم كم حاجة كده قلت لهم طبعا احنا لنا حاجة مع كل المطالب اللي هي ايه الدعاء والافتقار و الالتجاء إلى الله عز وجل استعانى بيه والتعوذ بيه نمر قلنا ايه اول مفروض نقول ايه لو ترضي الوسوسة ها الذكر والعلم العلم اهم بس الذكر بيتقالي الاول ليه لانه اسهل ها كلمتان خفيفتان على اللسان ولا اسرع ولانه مع العلم واثناء العلم وبعد العلم يعني مش استنى لما العلم بقى يلحق الذكر على طول نمره 3 العلم نمره 4 ها موضوع على موضوع الوسواس ده اه يعني على طريق السيد ابو بكر يعني لأنسياننا لا الروم وساوسة الشيطاني بخالد ولا حاجة زي كده مش هي مفضيني وسويس قلنا خالد بن الواليد هيطلع رضي الله عنه قلنا كمان ان تطهير تنجيس الباطن يؤدي الى تنجيس الظاهر ويؤدي الى وسويسة يعني ترك المعاصي وقلنا الحاجة الخمسة الحكم الفقهي ان الموسويس ياخد بأخف الأمرين وقابنا الاحتمالات لو وجد الاحتمال فكان بقى خرجت بعد كده حمادة لقيت الأخ اللي بيسأل عن الوسوسة ده عمال يبكي في الشارع بكاءً شديداً وقال أرجوك اكتب لي الكلام ده لإن الشيطان بيخلينا نساها يعني ينسى الكلام اللي أنا قلته فيفضل لموسوس وطبعاً بيبكي على الأيام اللي راحت في الوسوسة بدنا لهم مقدمة مقدمة واختصر من هذه القصدين في ثلاث محاضرات كل محاضرة حسطية يعني في ست حسس وكتبوا فوايد قرابة الثلاثمائة فائدة في كل أنواع العلم في النحر في البلاغة وفي الخطابة معلوم اللغة يعني هو يعني في العقيدة وكتبوا في الأخلاق وكتبوا حاجات كتيرة وبعدين كل واحد قلت له مكتبوا الفوائد فكل واحد داني كراسة كده كل واحد كتب حاجة غيره مش كتبة يعني تلاقي واحد كاتب ف... مثلا 3-4 فوائد كده محدش قالها غيره والتاني كاتب برضو حاجات محدش قالها غيره ها؟ ها فوائد ما هو الفوائد يعني شرح الكتاب فنقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم اتكلمنا عليه و هنتكلم في الاخلاق ينبغي لكل شارعان فيه فن أن يتكلم عن البسملة فقلنا معنا الباء الإلصاق وهنا الإلصاق ده من أجل التبرك أو الاستعانة فاتكلمنا عن التبرك كلمنا عن الاستعانة وإنه لابد من يعني الاستعانة بالله عز وجل من قبل ما تبدأ في أي حاجة مش مجرد ونفس ذكر الاسم وبعدين قلنا من الباق زائدة أو, أو أصلية وده فيه معنى أخلاق كلمت من يعني كل جزئية لغوية وما تؤدي إليه من الفهم الأخلاقي للمسألة يعني ما نقول الباق زائدة يبقى كأنك بتقول إيه اسم الله الرحمن الرحيم مش كده على كونها زائدة يبقى كأنك قلت اسم الله الرحمن الرحيم طب هو الواحد يقول اسم الله الرحمن الرحيم كده في الأول ها يعني بنقول اسم ربنا علشان التبرك وعلشان الاستعانة وعلشان استدفع ها استدفع وعلشان ينظهر التعظيم لله عز وجل وإنه مقدم في القلب والقول والذكر عن كل شيء ولذلك إيه ما حدش يكتب اسمه فوق البسملة يكتب البسملة الأولى يكتب اسمك يكتب البسملة الأولى يكتب الحمدالي يكتب أيا حاجة دي كل دي معاني أخلاقية في كون الباق تأتي أصلية أو طولة ولو أتت باقة مش زائدة يبقى ب باسم الله الرحمن الرحيم يعني ابتدائي او تأليفي او استعاناتي او تبركي كده فما يمشوا يعني الحقيقة والدروس دي هي طبعا انا ما بدرس هناك اخلاق يعني بدرس كل اللي ما بدرسش فقه واصول دي فمش عارف عايزين نستفيد ان احنا ناخد التسجيلات دي بقى لانه مقرر عليه هنا وانتو خدتوا المقدمة طبعا ولا دريانين انا قلت فيها ايه عايزين نجيب الفوائد على كل حال الفوائد دي انا مدتها لهمش يعني اخدها عايزة طبعا هم علشان طلبة متدقين كاتبين الفوائد مش مظبوط مش زي ما انا عاوز يعني مكاتبينها اه بس يعني الاسلوب الصيغة كلمة مكان كلمة مش حلو او يعني فعاوزة أت... يعاد صياغتها ومن ايه وتقسمها وترجع لهم تاني وتاخدوها انتو برد ان شاء الله مين ايام الحكاية دي اللجنة العلمية فين محمود فين متبدوي فين وجاش محمد السيد طيب تاخدهم بقى تعملهم بس متبوزهمش ماشي طبعا مقدمة مختصنة القصدين دي هت مقدمة مرعبة حاجة كتلة ابن الجوزي يقول الكلمة يعني يختصر بها حاجات كتير اللي ممكن الوحدة يعني اما بعد فاني قد رأيتك يعني رأيتك دي تغني عن موضوع يتكلم عن جمل يعني أيها المريد الصادق خلص كده إيه حاجات كتير تكلم في الإرادة وتكلم في الصدق يقول لازم العقل إيه يدور معاه يعني يشوف وقصد إيه ليه قال الصادق والجازم العازم أو العازم الجازم قد وطنت نفسك قال وطنت ليه وطنت ليه ما استعملش مثلا قد اعتدت قد نويت قد وطنت نفسك على التخلي كلمة التخلي قلنا فيها معنى غير ترك فاكر المعنى قلنا ايه التخلي دي ها ترك الوية مش كده اللي عنده عندك تتخلى عنه عن فضول الدنيا الشاغلة كل كلمة لها معنى مقصود الفضول والدنيا وليه قال الشاغلة كأن, كأن واحد هيسأله طيبوا ليه اترك فضول الدنيا ليه مع انها حلال قال الشاغلة يبقى مش محتاج يقول ما عكونها حلال الا انها تشغل قال الشاغلة وخلاص ولكن اللي يفهم اللي يفهم الناس بتقرأ وخلاص جالنا اخ كان معنا زلان يعني اخ من الناس الطيبين هو اللي هو اللي أثار في ذهني فكرة جداول المحاسبة قال لي أنا عايزك تقرأ معايا شوية أي أخلاق ولا حاجة فجبنا مقدمة الإحياء فعالنا نقرها كده بنفس الطريقة دي فقالت أصور بقى أنا قرأت مقدمة الإحياء دي كم مرة مش عارف قدي إيه كده بقالي اسمين أقرأ فيها عمري ما انتبهت لأي معنى من اللي انت بتقوله ده هو كل شوية يقراه يقراها وخلاص انه عشان يقول الدنيا والشغلة وقال الشغلة ليه وعشان مثلا بس طبعا ده كلام من الجاوزي بس انا بقولك مثال يعني برضو الغزالي مش لعبة الغزالي اقوى من ابن الجاوزي في الاصول وفي الوفقه وفي كذا انه ابن الجاوزي طبعا كان استاذ الوعظ ان شاء الله نبقى نديكم الفوائد دي لان المفروض انتو اللي هتدرسوها لهم مش بتدرسوها المفروض انتو اللي بتدرسوها خلصوا سنة تانية ان شاء الله فقدل لكم يعني بنحط لكم الجدوى لهو عشان تعرفوا معيد الامتحانات وبعد كده تخلصوا بقى تبدأوا تدرسوا الناس اللي تحتيكم الحد الجاي بقى نبدأ الامتحانات الموعودة اللي هي امتحانات اعمال السنة دي الحد الجاي بقى بصفة الصلاة ده اقتراحه واحد حطه شيخ ياسر بين ولا مين؟ والحد اللي بعده سجود السهوة بصلاة التطوع والحد اللي بعده صلاة الجماعة واللي بعده صلاة أهل الأعذار وبعدين صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء يبقى ده كم حد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس كده هتخلصهم بخمس أسابيع ده ده العمريق زي بعض عرفته تقسيم ايه مش متناسب. مش متناسب طيب خدوا وعملوه متناسب المهم المرة الجاية ايه صفحة الصلاة وبعد كده نشوف اللي ايه يكون انتوا نقشتوا الاقتراح ده ورجعتوا ورجعتوا لي مية ستة وتمين صفحة بس مية ستة وتلاتين هما كلهم كم صفحة؟ هم بقى احنا بنمتحن في المبلد كله؟ خمسمية وسلعين طيب على خمس مرات يعني حوالي مية وخمستاشر صفحة المعدة طب ما عايز ايه بقى؟ مهمية وخمستاشر صفحة من هنا يعني كل صفحة فيها هنا وتسن عيادة المريض يعني ثلاث كلمات مش الصفحة صفحة يعني تقول تستعبط عليا بقى وتقول من 636 صفحه ونخض نفسنا ده ثلاث كلمات في الصفحه دي ثلاث سطور حشب. ها؟ في حاجه لا تبقى خفيف ازيك اللي احنا قلناه اللي ذاكروها كلها بقى وخلاص من الاخر في الغرب ذاك خلاص ذاكروها كلها اصلا تفسير يعني مش يعني وبيقول حاجات تفسير حلو جدا امال انا قايل لكم من قبل ما سافر يا جماعه وبعدين نسيت اديكوا الامتحان المره اللي فاتت قبل اللي قبليها ودي ثالث اسبوع فقلت طبعا مش معقوله افاجئكم النهارده بالامتحان يعني انت متأهب من حوالي شهرين على كل حال يعني خلينا المرة الجاية وحطوا تقسيم المقتر المرة الجاية ايه عشان يبقى متفي خلينا حاجة سهلة نبدأ بها تفتح ميسكوا شوي يعني خفف خفف المرة الجاية ها؟ صفة الصلاة مفيهاش خلافات كتير ولا تفصيل كتير بيقول الدكتور مفقين ايه يا حمادي المذهب والمختار وكل حالة يعني تعرف المتن وتعرف اختارنا ايه? وتعرف ال... يعني كل اللي قلناه ما ضيعنا عمرنا عشان ما تقولي على المذهب الاخر. ها? بتوع السنة اولى ماشي نعرف. لو انت عارفها بقى بس انا مش عارف بقولي عليها بقى اما انا بجي الامتحان وقال الحشة دي جات والحشة دي ما جاتش. قلناها ودي قلنا. زاكر كله بقى وخلاص. ها? يبقى صعب اسبوع ولا اسبوع يا محمد لا يعني هنقعد 10 اسابيع في مجلد واحد ها ومجلد كتير برضه مش قليل يعني مجلد مش قليل طيب ماشي يعني الاسبوع الجاي قدينا نص حد معاك كتاب جزء التاني علشان نعرف لحد فين يعني حتة كده نقف عليه هتبقى واضحة يلا عشان عايزين لسه نبدأ نعمل لذكور تلاتين صفحة حتى ولا حتى بصفه الصلاه ده من الصفحه 3 نقف قبل الكراهه فصل فيما يكره في الصلاه ويباح ويستحب يعني 85 ادي صفحه 85 كده المره الجايه لحال ما قبل فصل فيما يكره في الصلاه ويباح ويستحب ماشي ستة وتمانين صفحة خمسة هنا او سبعة هنا يعني ما قبل سبعة وتمانين يعني ستة وتمانين ماشي بس تذكروا بقى ذكروا ذكر مذاكرة انك هتدرس الكلام ده انت لازم تدرسه اصلا بعد ده كله لو ما مش هتدرسه يعني هتبقى تقول انا هبقى عالم العلمة هتدرسوا زي ما انا بعمل كده بمذاكر سوا وبتاع بس انا محد الشرح لي انت ويعني محد شرح لكم اللي عندكم دم شوية الشباب الجداد هتبدأ تقول لهم صفة الصلاة بتشعرف الصلاة كمان يبقى نصيب اهو احمد بيدرس تفسير دلوقتي وعامل يعني ربنا يسطل ووساة ربنا ان العدد نزل من 250 لحد بقى حواليه 25 كويس بس على الله بقى في النهاية ما يديش يقولولي عليهم بيشرحوا الانجيل ولا حاجة عايزين طبعا ماشي قولنا بقى ايه من صوتي ملحات وغيريه الملها غير الملها صوت ملها اللي هي الآلة آلة الله يعني قال كالعود والطنبور والطبش ونحو ذلك وغير صوت الملها كسماع الغناء المحرم واحد بيغني غناء محرم من غير موسيقى وأما السماع الطيب فهو طيب الأنفس فوطيب الأنفس وراحة القلوب وغذاء الأرواح ومن أجل الطب الروحاني وسبب السرور ويقوي أفعال القوي ويدفع أمراضا ويخصب أبدانا ويلائم أصحاب العلل كل ده في السماع الصالح وأنفعه سماع كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم مما ثبت عنه في الرقائق وأبيات, وأبيات موزونة في الزهد وقال ابن القيم غيره وكل طبيب لا يداوي العليل بتفقد قلبه وصلاحه وتقوية أرواحه وقواه بالصدقة وفعل الخير والإحسان والإكبال على الله والدر الأخرة فليس بطبيب ومن أعظم العلاج فعل الخير والإحسان والذكر والدعاء والتضرع إلى الله والتوبة وتأثيره أعظم من الأدوية لكن بحسب استعداد النفس وقبوله يعني العمل الصالح أنفع من الأدوية والسماع برضو مطلوب الأنشيد الإسلامية مطلوب. ولكن من غير توسع ومن غير يعني انها تدخل في القلب وتخلطه وتشغله عن القرآن والسنة وكذا مما مطلوبة ولعل انا طبعا حكيت لكم من الزمان الاناشيط دي كانت بتنشف قلوبنا جامد جدا وتدفعها الى البذل والجهاد والاستشهاد والعمل وكذا وده طبعاً لقلة فهمنا للقرآن والسنة ما فيش لعلم وللغة اللي بتاع فكالمة الاناشد دي مهمة الحقيقة في بعض المواضع في رحلة في أثناء المشي والسفر في مع الرياضة أو بذل مجهود يطلب هذا يطلب وسنة سنة يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم او اقره النبي بقى مش هو اللي غنى يعني انما خلى سيدنا انجاشة والكان الانصار والمهجرة برضو بمنشدوها كذا يعني هو امر يحمر اي امر سيدنا انجاشة ولا هو اقره امر لا يعني هو عمال ينشد وهو ماشي معه في القفيلة انت عايز امره ولا ما امروش ايه يعني وقال له رفقا انجشة بالقوارير انشتش يوم الخندق لا انما يوم الخندق كان هم اللي بيقولوا لا لا هم ان العيش عيش الاخر فقال صلى الله عليه وسلم فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة صلى الله عليه كذا قيل والله عبد يعني فيها الحقيقة معاني يعني بعض إخواننا كان سمع شريط فعل الحقيقة الشريط, الشريط دأثر فيه أكثر من تأثري بالقرآن وطبعا السبب ايه الجهل يعني الجهل معلش ما كل واحد وما يناسبه ولكن الحاجة دي في موضعها ممشين في الطريق في صفر ولا بتاع عايز حاجة ايه تنشطك وتسليك مفيش مانح ويجوز ببول قبل فقط قاله في المبدع هنا بانه على تنجيس ابوال وفضلات المأكول أما المختار فهو القول بطهارة فضلات المأكول بوله وروثه طاهر فهم قالوا بما قلته فقالوا خلاص بولي الإبل ودجائز جائز مختص بالجواز يعمل الضرورة يبقى في التداوي ولا حاجة وطبعا بعضهم قال بل يجوز التداوي ببول كل ما يؤكى اللحم مع قول بنجاس توارد قياسا على الإب المذهب الثالث بقى انه ايه ان فضلتهم طاهرة فما تدخلش معانا في الايه في التحريم لان يحرم تناول النجس هنا ما يحرمش خلاص يبقى ما كان منه دواء ما كان فيه فائده فاللي يتناوله المرض انما لو قلنا بنجاسته يبقى يحرم تناوله يبقى لازم يختص بايه ببول الابل بس ولا ببول كل الايه وتقدم أمره العرانيين أن يشربوا من ابوالها ولبنها نعم هيك مش شايفين كده ان هو نوع ايه نوع من الثعاوى بلحم طاهر مذهب الحنبلة النطاهر اه <تصفيق> مذهب الحنبلة النطاهر اسمعت ان هذا الشفعيه النجسط اه يعني العكس اه يبقى انا بقى اللي ايه نسيت يعني مذهب الحنبلة ان هو طاهر الشفعيه هما اللي قاله ابن جسطه اسمان تحوه النسيح طايل خلاص على خير تلم ويبقى هم مع القول بطهرته برضه بيمنعه من التداوي به ويديه يعني الحقيقة بيناظر بقى اه لا يعني استقرار هنا ما هوش استقرار القول بالنجاسه يبقى هنا القول النبوي للابل بس وبول كل ما يؤكل لحمه ويبقى القول الثالث يجوز يعني كل ما كان دواءا من الأبوال والأرواس مما يؤكل لحم ويجوز ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة وطبعا واضح الضرورة لأن ربنا طبعا حكم بخيانتهم وما خانت قال وما تخفي صدورهم اكبر قد بلغ البغداد ان مخفي صدورهم اكبر وقال أيضا في صوره براءه إيه؟ نعم الخوب ما فيه امم الا ولا ذمه <تصفيق> اه ها ده توقع ان طيب ايه السؤال على كل حال بيقول ولا يامله قد خونه الله الا لضروره نزلت به اما اذا كان بحال ضرورة فلا كراها فإن الضرورة تبيح المحظور والحقيقة يعني التداوي لو قلنا ضرورة فيبقى هنا يبيح المحظور لو قلنا حاجة فنقول هو حاجة تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظور ولكن الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة لا يكون هذا إلا بحكم الشرع يعني القعدة أن الضرورة تبيح المحظورة دي قعدة فقهية في قعدة بحطوها في قواعد الفقه والحقيقة الأصولية أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظورة وده ما ينبغيش أنها تكون قعدة فقهية لأنها لا يخاطب بها المكلف يخاطب بها علشان يرى ان بعض الحاجات حكم الشرع باباحتها للمحر الحاجة تنزل الحاجة هنا للجنس فمش لازم كل الحاجة مش لاستغراق الجنس للجنس يعني الحاجة هل تبيح المحظورة اه تبيحوا في الجملة في الجملة يعني ايه يعني أحياناً آه يعني ممكن مرة تبيحوا كل المرة ما تبيحوش يبقى تبيحوا في الجملة مش كده يا حمادة؟ هل يجوز للمجتهد أن يقلد؟ في الجملة؟ في الجملة يجوز لأنه إن عن الاجتهاد إن لم يجد الدليل إن ضاق الوقت نحو هذا يعني إن كان عدم تقليده للعالم يؤدي إلى فساده وإلى يعني اختلاف بين الناس يعني رايح تصلي وراء الإمام أبو حنيفة مثلا أو أبو يوسف وإنت مذهب تاني هتخالف يا طعوب مش كده هتقلد الإمام مخرى. ماشي لغير ضرورة وأن يأخذ منه دواء لم يبين له مفرداته المباحة تأخذ الدواء على بعضه كده ما تشعرف تركبته ايه قال لأ برضه معه وزي دي بقيت يا شيخ خالبولي بالتداوي فهو بيبيح للمحضورة بعد كده نقول طب ناخدش الخمرة بأنه هي محضورات ما ناخدش الخمرة هنا ال الضرورة تبيح المحظور ولكن اه اه هنا النبي نص على ان ال المحرمات دي وفي الخمر خصوصا انها داء وليست بدواء فهي مش دواء وكمان ايه تجيب مرض كمان ده فطبعا ده اللي خلاهم يقولوا انه لا يغوز استعمالها مطلقا في التداوي القول التاني ان لم يوجد غيروها بقى نحن عايزة بحث انا قلتلكم ان انا ما عملتش بحث كافي يعني الحكم لو عملت بحث نشوفه نختار يا شيخ بقى دهن الخدير دهن الخنزير ماله؟ منص اه انت ما حضرت ايه بقى؟ قال لك كلها محرمات اه وقال ان المحرم ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليه او حاجه زي كده لها عن الدواء بالخبيث قال هنا صفحه الله لم يطع شفاء امتي فيما حرم عليه طيب اهو 8 اخر سطر ولا تداوا قال وجعل لكل داء دواء ولا تداوا بحرام ان الله انزل الدواء وانزل الداء وجعل لكل داء دواء ولا تداوا بحرام يعني كل دا يدل على الملك فازاي هم قالوا يجوز ها؟ بس يا والا استحال ايه هم استحال ما بقاش ما بقاش خمر وبعدين هل هو حرام ولا حلال ده خلاف من العلماء هل الاشياء تطهر بالاستحالة او لا بالنسبة للخمر اللي هي مع القول بمجاسيته اما غيرها من المحرمات اللي هي مش ناجسة فادية مفيش ناجسة اصلا عشان قول تطهر ولا متطهرش انما اختلفت عن تركيبتها يعني سم مثلا مجلس تناول السم انما لو عولد كيميائيا السم مش ناجس السم طه لو أولك كيميائياً وتحول إلى تركيبة أخرى مفيدة فغسي بويس لما الكلام في النجس يعني الكلب والخنزير و... الميتة ونحو هذا يعني والخمرة طبعا المورفين ده المسكر ولا مفتر ولا مغيب البنج والمورفين بيعمل ايه؟ ما هو مش مسكر. مسكر؟ ها؟ يعني هم قالوا المخدرات ليست كـ الخمر في كل شيء. هي محرمه ويتاكد تحريمها ولكن ليست كـ الخمر ليست نجسه ولا هي لها احكام الخمر في فرق بينها وبين الخمر. المخدرات ما طبعا نفهم ايه اللي, اللي بيحصل ما ازال العقل اصل الادمان حاجه وزوال العقل حاجه امم هاي جت يا فيها خمور ولا نجسات بقى احنا قلنا بقى يستعمل المطاهرات غير المجتملة على الكحول ما تدينا وشك يا عينا خدنا ايه من جانبك عمال يسلم على مراده هو جاي معيه مش عارف ايه اللي حصل يظهر بيقوله نوكة الاول مطارق جاء يقوله نوكة بقى ويقوله اكفك على كده واتفك ما بتفع مع المذاكر لك طيب ده حاجة جميلة اسكتني بالنسبة طبعا لمستواكو يعني من الالتزام فما يكون بتفعه على المذاكعة الامتحان يبقى أنا طبعاً أسجد سجود شكر زي بعضه خد جنبه وسلمه على بعض العجاب كل ده يعني يقبل نعم واني أخذ منه دوات مفايل لهم في لتهم ايه ايه ايه اللي هي صحة عشرة واني أخذ منه دوات أم يغيين لكم ايوه نخص بالذمي بالذمي اوه إن كان ذمي لازم يعرفوا الدوة ده ايه خلاص وتسن عيادة المريض نقرأ ولا مش عاوزين كافر غرزمي ماله حكمه يجوز برضو التداوي للضرورة يعالجه او ي... يديله دواء للضرورة ان كان في امان يعني نعم الضرورة يعني تبايح المساعدة لا الضرورة ينظر الى المحال ها يعني مرض مش عارفين علاجه عملية صعبة الاجهزة مش موجودة هنا او الكفء طب الكفء مش موجود ماشي دي كلها ضرورات يعني بالنسبة للموضوع ها واحد اتعالج هنا وما امتجوش هيعمل ايه وتسن عيادته المريض والسؤال عن حالة للاخبار ويغبوا بها يعني مايروحش على طول كل يوم كل يوم كل يوم أي بالعيادة يعني يغب بالعيادة ورؤي أغبه في عيادة المريض وأربعه يقول عد يوما ودع يوما أو دع يومين وعود اليوم الثالث أي لا تعودن في كل يوم لما يجدوه من ثقة للعواد إلا كان هو أنت بتساعده في حاجة أو بتعالجه أو بتفيده أو بتشجعه أو كده وصوابه في الإنصاف اختلافه باختلاف حال الناس وقطعوه ابن عبد القوي وغيره فنحو القريب والصديق ممن يستأنس به المريض او يشق عليه عدم رؤيته كل يوم يسن لهم المواصلة ما لم يفهموا او يعلموا كراهية ومرادوا الاصحاب في الجملة يعني ايه في الجملة ها؟ هم؟ غبا في الجملة آه. لا تجرن عليلا في مسائله إن العيادة يوم بين يومين بل سله عن حاله وادعو له واجلس بقدر فواق بين حلبين قدر فواق ناق وانا فواق ناق ايه فواق من زار غباً أخاً دامت مودته وكان ذاك صلاحاً للخليلين يا تزول وماذا؟ تقلش عليه وبرضو ما تهبروش وتهملو إن كان حاله يستدعي إنك تبقى معاه خليك معاه نعم كلمة ها؟ خزه شعراً يعني حال للايه للمقدر المحزوف يعني في حالة الشعر والله أعلم وتكون بكرة وعشية إيه البكرة وإيه العشي أول النهار وآخرة فالوه هنا بمعنى أول فألأ أحمل وسط النهار ليس هو موضوع العيادة وفي رمضان ليلا لأنه أرفق بالعائد وقال ابن قيم لم يخص صلى الله عليه وسلم يوم من أيام ولا وقت من الأوقات بعيادة فالشرع الأمة في ذلك ليلا منهارا في سائل الأوقات امتهى يعني على حسب حال العائد والمعود يزور ليلة ولا يتل الجلوس عنده في الجمله بل يختلف باختلاف الزائر أو يعمل بالقرائن وظاهر الحال ويأخذ بيده ويقول لا بأس طهور إن شاء الله تعالى يأخذ بيده يمسك إيدي لفعله عليه الصلاة والسلام أعوه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إذا دخل على من يعوده قال لا بأس طهورم إن شاء الله وربما قال كفارة وطهور طهور من الذنوب إن شاء الله ومن الأفاة البدنية برد ومن مشكل الدنيا إنما طبعا أهم حاجة إنه يبقى كفارة وطهور من هذا عليه السلام من فساد القلب من كل حاجة وينف وينف لفعليه عليه الصلاة والسلام وينفس له في أجله الكلمة دي بقى يعني بيقول لخبر رواه المماجه عن أبي سعيد ولفظوه إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله وينفس له في أجله طبعاً ما تشكيل بس الظاهر <تصفيق> كده وروات النظي وغيروه فيهون فيه عليه مما هو فيه <تصفيق> يعني يقول له ايه ينفس له فيه اجله يعني ايه ها ان شاء الله تخف وتقوم ونجيب لك عروسه وزنبه يقعد يقول الحاجات دي يدي له آه. ها ها الايه عسى ان تعمر و بك يظهر حاجه زي كده فمن ذلك لا يرد شيئا و له بما ورد لا يرد شيئا عن القضاء والقدر ولا بأس عليكم بتنفيسكم وإنما هو تطيب لنفسه وإدخال للسرور عليه وتخفيف لما يجده من الكرب وقيل لهارون وهو عليل هون عليك وطيب نفسك فإن الصحة لا تمنع من الفناء والعلة لا تمنع من البقاء فقال والله لقد طيبت نفسي وروحت قلبي وكم من عليل وكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينا كمله من الدهر ويدعو بما ورد في النهو صلى الله عليه وسلم يدعو للمريض ثلاثا كما قال لسعد اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم, اشف سعدا اللهم, اشف سعدا اللهم اشف سعدا مسلم كان أحيانا يضع يده على جبهة المريض ثم يمسح صدره وبطنه ويقول اللهم شفه وكان يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول أذهب البأس رب الناس هنا مش مع هموزة أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أو سقما أخرجاه <تصفيق> ولي أحمد وأبي داود وغيرهما ما من المشتم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقوله سبع مرات أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي وعن أبي سعيد أن جبرائيل عدا النبي صلى الله عليه وسلم فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل شر أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك رواه نصل يبا احنا بقى حفظنا أي دلوقتي يأخذ بيده ويقول لا بأس طهور أو كفارة وطهور وبعد عليه الصلاة والسلام وبعد كده نقول ايه نقول كمان اللهم اشفي فلانا والحاجة التالتة نقول ايه اذهب البأس رب الناس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقمة وطبعا وردت روايات اللهم في الاول واشفي وانت هنا اشفي واشفي انت يعني ماشي كده او كده ماشي قريبة يعني وبعدين ينفس له فيه اجالي يديره قوة نفسية شوية يقوم يعني يريد انه يخف اشياء اسمه الحياة فيقوم يترك التداوي ونفسيك وتضعف كده ويسن تذكيره التوبة لأنها واجبة على كل حال وهو أحواج إليها من غيره والوصية يبقى الوصية دي إيه ملها معطوف على إيه تذكير الوصيات أو يذكر سبب بحث مع كون انه قد يتبضر للانسان يعني ان ده رمي بالغيب او حاج لا بس الله هيقول له ان شاء الله او حاجة زي كده يعني انت اعمل بحث وقل لنا عام البحث وقول لنا ليه ذكاة دي والوصيات لقوله عليه السلام ما حق مريء مسلم له شيء يوصي به يبيتن ليلتين إلا ووصياته مكتوبات عنده متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنه الوصية واجبة لللي عنده معاملات مالية عليك فلوس أو نحو هذا أو الناس هتختلف بعدك في شيء لازم توصي بما يقطع هذا النزاع وهذا الخلاف كان عليك فلوس تكتبها علشان الناس يسددوا من التاركة ما.. وعنين تجددها يعني افرد الأمور بتختلف بينك تجارة وكل يوم بتاخد وتدي يبقى كل ليلتين تكتب الوصية دي يعني بقى ان لو فيه خلاف هيبقى خلاف يسير في الليلة اللي انت فوتها يعني هيبقى حاجة بسيطة يعني إنما لو حصلت حاجة كبيرة يعني اشتريت من واحد مثلا حاجة وخدتها وليه عندك مليون جنيه مصر اشتريت بمليون جنيه تقول ايه كل ليلتينة بقى, بقى غايرة بصية لا تفزمتك فلوس كتير اقوي كتبها بقى على طول في ليلتها ما تنامشي ليلتها اللي لو انت كاتب ماشي علشان دي في زمتك محدش هيثبته لو اهل لأهل المي تقولوله هات مليون جنيد انا اشتريتها ولا بعتها ولا علي ولا م... حدش هيدي لحد عاجل يقول له انت مصاب طبعا السنة في البيوع انها ايه ولا تسأموا ان ايه تكتبوه واشهدوا اذا تباعتوا يبقى تكتب وتشهد تكتب وتشهد انما بفرض انه لم يتم الكتابة والاشهاد يبقى هنا الوصية ايه واجبة استدانت من واحد اقترت تكتب وان ما كتبتش تكتب في الوصية ضروري حصل حاجة اتلفت مال واحد مهم اي حقوق تكتب ويوصي بقضاء ديونه وتفرقة وصياته ونحو غسله والصلاة عليه يعني يقول مين اللي يصلي وحاجة زي كده ومين اللي يغسلني وعلى غير بالغ مرشيد من أولاده للأرجح في نظره أمانة وعدالة وإصلاحا من قريب أو أجنبي لأنه المصلحة وقال الوزير وغيره اتفق على استحباب الوصية لمن له أو عليه ما يفتقر إلى الإيصائب من أمانة وضيعة وغير ذلك مع الصحة وعلى تأكدها مع المرض مع الصحة مستحب ومع المرض تتأكد بقى قدش عارف هتقوم من المرض ولا وإذا نزل به تشفهم ها؟ الحشية على غير البالغ الرشيد مش سامح غير رشيد من اولادك الصلاة على غير البالغ الرشيد يعني دلوقتي افرض انا هموت دلوقتي وانت كنت معايا في الحادثة فأنا ايه اقول اللي يصلي علي مثلا الشيخ فلان مثلا وامتى طبعا مش بالغ رشيد مش كده ليه استاذ غن اقوله يصلي علي محمد مثلا كده محمد اسامة محمد محمود ولادي الاثنين يوصي ايه بما لولاده او نحو هذا اللي هو وليه يعني من غير البالغ الرشيد لأنه مش يعرف يوصل نفسه ما يعرفش المصلحة فين وهو مش بالغ رشيد عشان يعرف مصلحته آه. لازم انما البالغ الرشيد يوصل نفسه بقى كل واحد يوصل نفسه انما انت ودي ابنك تبقى توصل ممكن حدثة الرجل يموت هو وابنه مثلا يبقى معروف ايه الأمور وإذا نزل به أي نازل به ملك الموت لقبض روحه سنى تعاهد أرفق أهله وأتقاهم لربه ببل حلقه بماء أو شراب و وندى شفتيه لأنها بل حلقه وإذا نزل به بل سنى تعاهد, تعاهد بل حلقه بماء أو شراب وندى شفتيه يعني نديها يبللها كده بقطنه بحاجه ندي ماشي عندك يعني كده حد قال ندي تحت دي نقطتين تحت دي نقطتين مش اكيد ندي يا سيدي جاي جوز ندي ماشي ونجي شفتيه بقتل لأن ذلك يطفئ ما نزل به المشدة ويسهل عليه النطقة بالشهادة ولقنه لا إله إلا الله لقوله عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم عن أبي سعيد مرة ولم يزد على ثلاث لألا يبجره وطبعا هنا التلقين أن يقولها جنبه مش يقوله قول كذا ما يقولهش قول كذا إنما يقول جنبه لا إله إلا الله فالتاني إيه يقول علشان الشيطان طبعاً بيبقى الإنسان ضعيف والشيطان قوي عليه في الوقت ده ممكن تاخده العزة تاخده الكبر ياخده حاجة فيقول جنبه إيه والتاني إيه يفتكرها يقوم قيلها منها الشيطان يبعد شوية من الذكر ومنها من الرجل يفتكر فيقول <تصفيق> سيدنا بن المبارك واحد قاعد جنبه وقاعد يقول الشهادة فقال ابن المبارك مع ورعيه لمن أكثر عليه إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم ما تقول مرة خلاص عنها بقى ما دعونش بعد إيه إلا لو تكلم يعني لو المريض ده تكلم يرجع تاني إيه يقول تاني لا إله إلا الله علشان يفتكر ويقولها أو تبقى آخر كلامه يعني يفرض تكلم وصة أو تكلم أو طلب شيء يقوم يرجع يلقنه تاني ولا يقل له قل بل يتشهد عنده ولا يكثر التكرار وكره أهل العلم الإكثار عليه والمولاه لألا يضجره فيقول لا أقول طيب كده بقى انت هتوقع تزملي طيب مش آيك جنة ونار يا ابن مساءة طبعا بيبقى اللي هيموت ده بيبقى ضعيف كالس يعني بيبقى يعني, يعني مش, مش زي حياته والشيطان يجي يفتنه وعرفين من طبعا بتاعت سيدنا الإمام إمام أهل السنة جاءه الشيطان وقال قفلتت مني يا احمد يعني السمين دي كلها عمالة حول افتن وانتت ايه عايز يجيب له ايه امن في اخر حياته قال ليس بعد مفيش فايدة <تصفيق> مفيش حد غاز الشطان من التابعين يظهر زي الامام احمد والله واعلم قال ليس بعد لو قال ايوه قفلت يبقى هنا امن بقى من مكر الله وتبقى مشكله الامن والاياس ينقلان عن ملة الإسلام ولكن طبعا اللمام أحمد يعني الفطن بهذا إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله ويكون برفق أي بلطف ومدارة لأنه مطلوب في كل موضع فهنا اولى ما كان ال في شيء الا زانة وما نزع من شيء الا شانة من الشين اللي هو ايه? يا علي. الشين اللي هو ايه? الشين السينة والشينة? الشين العين. الشين العين. والزين او الا يعني ايه? من الزينة. ها. يعني عابه. لو نزع ال من شيء يعيبه. وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على ها العنف ما لا يعطي على العنف يبقى في كل موضع مطلوب وهنا أولى ويقرأ عنده سورة ياسين لقولها عليه الصلاة والسلام اقرأوا على موتاكم سورة ياسين رواها أبو داود ورواه ابن ماجه وصحاها ابن حبان وقال أراد من حضرته المنية لا أن الميت الميت يقرأ عليه كذلك وذكر ابن القيم رواية عند موتكم أي من حضرته الموت منهم لأن الميت لا يقرأ عليه وقال الشيخ القراءته على الميت بعد موته بدعة بخلافة القراءة على المحتضر أو المحتضر فإنما تستحبوا بياسين ماشي. ولأنه يسهل خروج الروح ويقرأ عنده أيضا الفاتحة ويوجهه إلى القبلة لقوله عليه الصلاة والسلام عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا هنا الفاتحة لفضلها تبارك الذي بيده الملك لفضلها أيضا وورد إنها المنجية من عذاب القبر وقال أحمد يقرأ عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن يعني يقرأ القرآن عموما وأفضله إيه سورة ياسين عند الميت ويقرأ الفتحة وتبارك ده استحسان المؤلف أو المحشي أما بقى يوجهه إلى القبلة قبل النزول به وتيقل موته لأنه الذي عليه الناس خلفا عن سلف وقال بعضهم لا يوجه قبل النزول به وتيقني موته وبعد تيقني الموت يوجه اجمع ولكن طبعا هيوجه ازاي ازاي هيوجهه هينايمه على جنبه الايمن ده مش, مش مختار والله اعلم لا يخليه على ظهر المختارعين دي من يخليه على ظهره وفي الحالة دي توجيهه للقبلة ما ذكروش هنا إنما الظاهر يبقى زي الصلاة يبقى رجله للقبل إنما عشان يليمه على جنبه وهو لسه ما يدفنش إنما لما يدفن في القبر يوجه للقبل يبقى على جنبه اليمين أه وعلى جنبه الأيمن أفضل إن كان المكان واسعا وإلا فعلى ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة أو ذكر هنا هو طيب يبقى لحديث أبي قتاد أخرجه البيقي وغيره وأوضح منه قصة البراء ابن معرور في إيصائه أن يوجه إلى القبلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب السنة أصاب السنة هذه سنة إيه ها؟ قولية قولية ورواه الحاكم والباقي وغيرهم وروي عن حذيفة أنه أمر أصحابه عند موتية أن يوجهه إلى القبلة وكذا روي عن فاطمة وغيرها رضي الله عنهم أجمعين لسه ده بعد الموت والله أعلم أي لتوجيهه على جنبه هنا حكاية الجنب يعني النمر إلى القبلة ماشي للأدلة على توسد اليمين عند النوم فانه ينبغى أن يكون المحتضر كذلك وهو مذهب الجمهور مالك وبحنيفة ووجه للشافعية طيب إذ جله للخير أي وإن لم يكن المكان واسعا بتوجيهه على جنبه بل ضاق عن ذلك فعلى ظهره مستلقيا ورجله إلى القبلة كوضعه على مرتسله وعنه يوجه مستلقيا على قفاه سواء كان المكان واسعا أو ضيقا اختاره أكثر أصحاب الآئمة وغيرهم لأنه أيسر لخروج الروح ولتغميضه وشد لحيائه وأمنعه من تقويس أعضائه قال الموفق وغيره ويحتمل أن يجعل على ظهره بكل حال وهو المختار والله أعلم يعني سواء كان مكان ضيق أو لا أم قاله يخلي اللي بيموت يخليه على من بليمين ده اذا كانش يضره بقى يعني اذا كان يعني ظهره احسن ولا جنبه احسن وهو لسه ما ماتش ده انما يعني لو الامر مستوي يخليه على ظهر مستلقي على قفاه ويبقى رجله للقبلة ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه الى القبلة فاذا مات سمن تغميضه انه يرفع رأسه قليلا علشان يبقى وجهه للقبلة فإذا مات ثم تغميضه لأنه عليه الصلاة والسلام أضمض أبا سلمة وقال إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون رواه مسلم أول الحديث إن الروح إذا قبض تبعه البصر فلا تقول إلا خيرا أي فلا يتكلم مع من حضره إلا بخير ولأحمد عن شداد مرفوع إذا, حضر إذا حضرت مميت فأغمض البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت ولأنها إذا لم تغمط بقيق مفتوح فيقبح منظره ويسأ به الظن ويقال أغمض عينيه وغمضها لغتان وفي قصة أبي سلمة قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وأخلفه في عقيبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه فإن بغي أن يقال مثل ذلك قول يا طارق كده عندما نموت هتقول إيه بقى راح فداحي خد الشعب يا هتقول إيه اللهم مغفر إيه لأبي سلمة اللهم أغفر لأسامة وأرفع درجته في المهديين بس مش المهديين بتو أحمد مهدي عزو بالله المهديين اللي هم المهديين حقيقين وخل... وأخلفه في عقبيه في الغابرين وأغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه طبعا اخوانا وافسح له في قبرة والله اعلم وافسح انها مش حاطة همزة بس فيها نظر كبير انها ممكن يعني ايه اذا قيل لكم في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم كده اه يا ممكن ممكن فيها لغة هي يعني يمكن دي بقى وافسح له في قبر ماشي هنا قالا ان ويغمض بيقول ويقول بسم الله على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول هنا ولفظه يعني حال تغمضيه نص عليه لما رواه البهيهاقية وغيره عن بكر بن عبد الله المزمين ولفضه وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم مش على وفاة وعلى ملة يقول بسم الله على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى أنت بتغمضه تقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغمض ذات محرمم وتغمضه وكره من حائض وجنوب أنه هو اللي يقوم بتغمض الميت النساء للرجال ورجال للنساء إذا كانوا ذوات محارم وأن يقرباه يعني قره أن يقربه الحائض والجنب لعدم دخول الملائكة البيت الذي فيه جنب وقيس ملائكة الرحمة طبعا وقيس الحائض على الجنب بجامع العذر ويغمض الأنثى مثلها أو صبي مفيش أنثى يريد صبي يغمض لم يبلغ الحلم طبعا وشد لحيه واستحب شد اللحين لألا يدخله الهواء وتليين مفاصله ليسهل تغسيله فيرد ذراعيه إلى عضوديه ثم يردهما إلى جنبيه ثم يردهما ويرد ساقيه إلى فقذيه وهما إلى بطنه ثم يردهما ويكون ذلك عقب موته قبل قسوتها فإن شق ذلك تركه قبل ما ينشف ويقدل يعمل الحكاية دي على طوح معه حائض الجنوب ما ماله هو الكده وقيس الحائض عن الجنوب إيه؟ بلاش ها صح مش عاجبك يعني الحكايه دي القياس ده مش عاجبك ليه ها الصوره مش ظاهره يعني هما قاسوا يعني بس مش اكيد وعلى كل حال هو جائز يعني حضور الحائد والجنب الميت جائز ولكن يعني قاله الاكمل والافضل ان اللي يغمضه ويحضره يكون طاهر بيقول لتحضره الملائكة وحكب من منذر الاجماعة على جوازه ولكن الأولى أن يكون المتولي والحاضر طاهرا لأنه أكمل وأحسن الإجماع على جواز أن يقربه وأن يغمضه الحائض والجنب ولكن الأكمل والأفضل أن يكون طاهرا هي. في حديث إنما يعني بقى تحقيق بقى الحديث والصحيته والحكاية دي ما اناش عارف انما في نص في حاجة زي كده لم تقربه الملائكة حتى يعني حاجة زي كده الجنوب يعني انه بيبقاش ملائكة الرحمة وخلع ثيابه لألا يحمى جسده فيسرع ليه الفساد دلوقتي طبعا بيحطوه في التلاجات وفي المكيفاته بتاعه إنزا كان في الحر بياخد كل الوسائل إنه ما يسخنش فيقلعوا الهدوم بسرعة ويغطيه بملاية ولا حاجة وينقلوا من مكان إنك فيه شمس أو فيه حر أو بتاعه يحاول إنه يخفف الحرارة بقدر الإمكان في بلاد بتبقى حر جداً مثل مصر يعني في السودان ولا في الجنوب في أي حتة لو سابوا الراجل شوية يضرب الحر ببقى شديد طبعاً في مصر الجو طول عمره معقول فالحكاية دي ما بتبانش قوي إنما لو ما حطهوش في تلاجة وفي يوم حر قوي بصت لقيت نفخ وعمل ساعات ساعات يعني نمتبه للحكاية دي وفي الحالة دي بقى لو الدنيا حر جامد وما كانش فيه تلاجة ولا مكيف ولا كده وبدأ بقى يتنفخ يبقى ما يغسل يغسل بمية بردة مغسلش بمية دافية علشان ما يزيدش اللي ايه يضرب ولا حاجة وانت بتغسله تبقى مشكلة والناس بقى تتشائموا أو, أو تقول عليه ده كان رجل المش كويس والحقيقة الرجل لما لوش علاقة بالموضوع اللي مات العلاقة باللي ايه باللي تولاه بعد موته آه لازم يراعي ال ايه الامور دي قلت انه تابس الاسد وانتفاخه كان دوت اه ان عنا لا لا لا انا متسوق الخاتمة اي بس الرجل متوى نوعد ندور اي سوق الخاتمة الله اعلم مات خلاص يعني تسيبه في الحر وتقول اي اتنافخ اوه <تصفيق> <تصفيق> اما التيبس فكل ميت بيتيبس لو سيبته يتيبس ماشي في السحة بتاعت الحرم بعد الترويح ولقيت الراجل العجوز كده محرم ونايم وماشي في كده وجاء العسكري وقف جنب طبعا مشيت بسرعة قبل ما العسكري يقول لي انت مات مات يظهر في اول الصلاة والناس طبعا قالت ده واحد نايم فما فضلوا يصلوا لما خلصت التراويح والساحة فضيت شوية عن الكلام دي يخد له ساعات كان الراجل نشف كده ولبس الإحرام يعني جه في رمضان وعمل عمرة ومات محرم أولاً يمكن تحلل يعني بس لسه لابس لبس الأحراب وستروه وخل أثيابه وستروه بثوب لمرأة عائشته رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجية يعني غطي ببرد حبرة متفق عليه وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين بثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سمت عشر من هجرته المشرفة صلواته الله وسلمه عليه ودفن ليلة الأربعاء صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يعني مات يوم لتنين فلما يدفن ليلة الثلاثاء دفن ليلة الأربعة يعني بقي يوم وشي ويوما وشي شيئا وسجي بدوم السين وشد الجيم صلى الله عليه وسلم بضم السين وشد الجيم المكسوره اي يغطي جميع بدنه قالهم الجوهري سجيت ال سجيت الميت تسجيه اذا مددت عليه ثوبا وحكمته صيام وحكم <تصفيق> وحكمته وصيامته من الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين والتسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها والبرد, والبرد أكسية معروفة أو ثوب مخطط والحبرة بكسر الزحاء وفتح الباء حبرة ثوب فيه أعلام أي مخطط ومحسن البرد الثوب المخطف فيه خطوط وكان ليه ثوب احمر يعني فيه خطوط حمرة صلى الله عليه وسلم البرد ما يكونش الا كده يعني لو ما فيهوش خطوط ما يبقاش برد برد جمعش كده ها <تصفيق> برد مفرد ليه جمع ليه حبرة بجرد حبرة وده من, إيه من اضافة الموصوف للصفة والله اعلم وينبغي ان, أن يعطف فاضيل الثوبي عند رأسيه ورجليه لان لا يرتفع بالريح يلفوا كده تحتيه علشان الريح ما اتطيروش ووضع حديدة أو نحوها على بطنه بقول أنس ضعوا على بطنه شيئا من الحديد لألا ينتفخ بطنه فيقبح منظره رؤوه البيهقي وغيره ولفظوا أنه مات مولا لأنس عند مغيب الشمس فقال أنس ضعوا على بطنه حديدا دنيا حر جدا والدفن عند مغيب الشمس لا يجوز فقال حط بطن حديد لحد من مقدر بعضهم ما يوضع على بطنه بقدر عشرين درهما يعني حوالي ستين جرام الدرهم ثلاثة جرام تقريبا حوالي ستين عشرين درهم يعني ستين ويصان عنه مصحف وكتب حديث وفقه ونحوه ما يصان عن انه يوضع على الميت يعني مع انه طاهر ولكن برضو تصان الكتب المصحف والكتب لها مع التحريم التعظيم كمان والتكريم نبعدها عن اي شيء في احتمالات تقع يطلع منه حاجة بتاع ووضعوه على سرير غسله لانه يبعد عن الهوام متوجها الى القبلة على جنبه الأيمن باني على طريقته أن يضع على جنبه الأيمن وطبعا إيه اخترنا أنه يضع على ظهره مستلقيا ويبقى رجله للقبلة منحدرا نحو رجليه السرير بيبقى فيه انحضار شوية وناخد بالنا من الرأس تبقى الأعلى والرجلين لأسفل وأنا رأيت ميت حطوه بالعكس وبيغسلوا المغسل ويمكن كمان كانوا في مستشفى فيعملين حنفية عند أعلى السرير بحيث أن يفتح الحنفية يغسل والمية إيه؟ تنزل فبقى وخلى رجليه في الأعلى ناحية الحنفية وبقى ينزل وطبعا النجاسة بتطلع من بطنه بيقومه كده ويدغط على بطنه وتطلع منه النجاسات في الأول والمية تنزل على إيه بالنجاسة على رأسه ده طبعاً غلط كبير جدا وهو مش دريان الراجل أخ والإخوة بيقوش متخصصين أو في الموضوع ويقتحموا الأشياء من غير ما يدرسوا وده غلط كبير فيبقى يحط الميت رأسه هي اللي الأعلى يبقى المية تيجي تنزل, تنزل بعيد عنه النجاسة ما تنزل لي بتطلعش على رأسه نفس أحب يصبوا مية كتير بس برضو يعلم إيه مش مزبوط الطريقة دي انها ما تبقى المية هتمشي من ناحية يبقى تطلع من بطنه على بر على طول على قلنا بقى من حجر النحو ان يكون رأسه اعلى من رجليه لينصب عنه الماء وما يخرج منه وهو الهو واسرع تجهيزه ان مات غير فجأة إن مات فجأة ممكن نأخره شوية إنما لو مات غير فجأة الناس متوقعة يبقى نسرع بتجهيزه على طول ودفنه إنما لو مات فجأة يبقى على ما يجي أحبابه وأقربه علشان يدعوله ويصلوا عليه وكده يبقى وبرده نشوف الأمور المتعلقة بوفاة نعم أحاك نقول لي إن بعض السلامة نتخذ معنا ده ايه؟ متاح ان انا برضي استنى موطرة اه ممكن اصل اليوم هوافتر ايه؟ اه ممكن, آه ممكن يجوز بالسنة يعني الاسراع به هو الافضل ان اصلش ان تصلى عليه في مسجد مثلا اه يعني مثلا ده مطلب الوقتي لا هنصلي عليه محدش هيصلي عليه لا هنستنى بقى ما الناس و احبابه ويروح مسجد مثلا فيه السنة والناس تيجي كتيره وكده ماشي ده مطلب لا يعني إن خوفنا يبقى نسرع يعني الدنيا حر مثلا أو هو بطنه أصلا كان فيها يعني حاجة مشاكل بتاعه نبقى نستعجل يعني احنا المقصود إكرامه فمن بهدلوش احنا تأخيره الاكرام ماشي السلطة الجمعة السلطة الجمعة ماشي يعني ناس كتيرة يعني ايه بس مناخروش قوي يعني ويكون الدنيا امان فيه برد فيه كذا ايو سن اسرعن في تجهيزه من غسل او غسل وتكفين وصلاة ودفن اجماعا فان مات انتظر به من غدوة الى الليل نص عليه وقال القاضي يومين أو ثلاثة ما لم يخف فساده والفجاءة بضم الفاء والمد وكتمره فجاء الموت بغته موت الفجاءة وموت الفجأة من غير تقدم سبب مرض وغيره وتيقن وتوقن موته أو من غير مرض ولا نزع ونحوه شعر فينا وتيقن أو تيقني أو, أو حاجة ذكري. لقوله عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله روه أبو داود وعن علي النحو روه أحمد وغيره ويشهد له أيضا حاديث الإسراع بالجنازة ولأنه أحفظ له وأصوان من التغير قال أحمد كرامة الميت تعجيله وأول الحديث ما أراه إلا قد حدث فيه الموت فإذا مات فآذنوني حتى أصلي عليه وعجلوا به فإنه لا ينبغي والتكملة بقى اللي انتخبته اللي هي إيه لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهل والإسرع أولى إلا إن وجدت مصلحة في تأخيره ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه أو غيره ان كان قريبا ولم يخش عليه او يشق على الحاضرين برضو لو شق على الحاضرين يستعجل به فان مات فجأة يشق على الحاضرين ازاي؟ يعني هو مات عند ناس راح يظهر ناس مات عندهم هنقول لهم خليه قاعد بقى في قط النوم عندكم لحد ما يجي قريب ولا مسافرين يشق على الحاضرين ها انما لو كان ما يشقش ماشي الميت عندهم في البيت وهو يعني لحبيبهم ولا قريبهم ولا كتاب يبقى الانتظار به جائزة من وليه او غيره ان كان قريبا ولم يخشق ان كان الولي قريب يعني هيجي بسرعة ولم يخش عليه هنا الضمير هنا يعود على الايه على الميت ومش على القريب او يشق على الحاضرين وطبعا عود الضمير يعني مع انه في سياق واحد يختلف عوده يجوز ان فهم الكلام ولم يلتبس يبقى هنا يبقى ان كان قريبا ولم يخش عليه ان كان هو دي تعود على مين على الولي ولم يخش عليه تعود على الميت واضح الكلام واضح فمجراش حاجة انما لو هيلتبس نازم نوضح بقى او يخشع على الميت مثلا. لو كان هيلتبس. علشان مايلتبسش الكلام والحكم. اه? اه? اه? اه? اه? اه? اه? اه? اه? قلتش قاعدة ما قلت كده انما يعني ما قلتش صيغة يعني انما ممكن ما صغها يعمل كده مع المحاهده وصغوها انت والدكتور ياسر والعياب المحاهده. هل يحصل ان يكون الابن مسافر مثلاً قد او يوقع او اتنين عبر ما يوصل هل ولا الابن او البنت انا ممكن ينتظروا ازا كان في مصلحة للميت من يعني الدعاء والاخلاص في الدعاء لهو الصلاة عليه وكثرت الناس المصلين ونحو هذا ماشي مفيش مصلحة يبقى على طول استعجال افضل فإن مات فجأة أو شك, أو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه شكين في موته وده طبعا في ناس كتير يقولوا ده ماتوا اتلعوا ما ما توش زمان ما كانوش يعرفوا ما عندهمش أجهزة فقال لك حتى يعلم موته بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه احنا بقى يتفجأ دا بيأخروه علشان ما يش ايه مش متقنين موته يعني لما يعرفوا موته يقولوا غيبوبة سواد عينيه في, البالغي في البالغين وهو اقواها اقوى, أقوى العلمات سواد عينه يروح وهو بين لحظ العيني الى اصل الاذن مثل قفع قلت الصورين قلناها احنا في حدود الوجه الموضوع فاكرين الصدر من العين لحد الايه الاذن بين لحظ العين الى اصل الاذن وصي... و و... و... و... و... و... و... ويجب بقى وانفاذ وصيته يعني التعجيل بانفاذ الوصيه لما فيه من التعجيل الادنى كان يعني سمتصدقوا لحالك نخرجها بسرعة علشان يجيلوا الأجر قبل ما يدفع ويجب هنا بقى الحالك اللي يجب الإسراء في قضاء دينه سواء كان الله تعالى ولأدبي لما روى الشفعيه وأحمد التنزي وحسنه عن أبي هريرة مرفوعا نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه لا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينا رأى عن النبي وقال إن أبو بكر دخل عليه بعد وفاته وما كانش حاضر كان في مكان بعيد عن مدينة فبعته الوجه فقبله وقال طب تحيا وميتا ممن يباح له ذلك في حال الحياة يعني يباح له التقبيل في حال الحياة يباح له بعض الوفاة يعني رجل لرجل أو رجل امرأة ومحرم لها وإنما الحرام في أثناء الحياة ما يحلش بالنوت الحديثة عائشة روض الله عنه قالت صلى الله, صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيته الدموع تسيل وقال جابر لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى قال الشارح وغيره والحديثان صحيحان ولتقبيل أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر يعني لم ينكر, لم ينكر هذا أحد المصحابة فكان إجلس أحد ما حكم سماع الأنشيد التي تحوي أصوات بشرية مصاحبة تشبه الموسيقى أو التي تحوي أصوات آهات يعني الاهات يعني يقول اه كده يعني يفهاش حاجة الاهات متهيئة لينما تشبه الموسيقى دي دي اللي يمكن فيها مشكلة شوي لانه العلماء قالوا يندغي للمسلم ان يترك الحرامة وصورتها دي قاعدة كمان اه كتبت القاعدة بتاعت العود الضمير يعني ازاي اما قالوا مثلا احنا قلنا الحكاية دي في كذا موضع منها ايه وايه ها هواني الذهب دي صورة الحرام الحرام نفسه استخدام ايه قلنا انه لو قال أنا ببيع بمية كاش ومية وعشرين قص يا كده يا كده ويعقدوا العقد على أحد الثمانين فده ما هوش البيعتين في باعة المنه عنه إنما صورته شبهها فقالوا يا ترك الصورة بفتر وإن مش حقيقة الحرام حقيقة الحرام اللي بيعملو في العقود دلوقتي بيقولوا التمن إن دفعتو يبقى يا مية كاش يا مية قسط ويسكتوا على كده ويبقى تقولوا احنا اتعقدنا لا كده ما اتعقدناش دي باعتين في باعة وده صورة محرمة ليه التمن مجهول يعني لم يعين احد الثمانين فنحن مش عارفين تمن السلعة كات دي الباعتين في باعتها على قول بعضها العلم طبعا الصورة التانية المحرمة ان يقول التمن مية دفعته دلوقتي دفعته هلو اتأخرت يبقى عليه فايدة قدرها كذا في المية كل سنة او كل شهر ويبدأ يبدا إنما الحلال إن إحنا نشوف الأول أنت عايز كاش ولا قسط فإن قلت التمن كاش كذا والقسط كذا واتفقتوا على أحد الثمنين يبقى دي مش حقيقة البيعتين في بيع ولا نقريبة فيها ده حلال ولكنه يكره لأنه صورة البيعتين في بيع التمن مش معروفة الحل الحلال بقى انك تقول ايه انت عايز كاش ولا قسط انا قسط خلاص انت ايه اتفقنا على 120 جنيه او 120 الف امتى هنا بقى تدفعهم بالاقساط بكذا يعني تعرف من الاول طبعا ده مش ها اه طبعا امال ايه بقسط لازم تعرف العجل والاجل منه ايه مش عارف ايه المشكله مش عارف يا شيخ بعدين بقى بعد ما نخلص المساله بس ولا انتم عايزين المساله دي عايزينها مش عاوزين خلاص يا واحد قلت لكم ان دي برده قبل كده واحد بيعمل حاجه وحشه فواحد ثاني لا انا ماشيين والشيخ معانا بتاعنا فقال له عدين عد اهلك يا اخي نعدنهم فما الشيخ قال له نعدنهم واحد واحد بيقول عادين مش عين عالدين عادين اهلك من العدد يعني ما هي دي اللي هو بيلعن الدين فدي برده يعني ممكن يبقى فيها مشكله يعني مفيش دعم امم اشخاص عاوز إيه؟, ايه يعني حاجه وحشه يعني متمثلش بصوره الحاجه الوحشه مش عارف انت بقى عايز تقول ايه بقى يعني الحاجة الوحشة الواحد ما ياخدش صورته لو تنزهت عن الصورة افضل يعني إنما لو الصورة موجودة للضرورة او للحاجة موش حراب يعملت للحقيقة مش موجود الحقيقة مش موجود وهل يجوز لو كان المسألة فيها خلاف توجيه من يسمع الغناء المحرم هل يجوز توجيهه لكي يسمع تلك الانشيد لازم اللي فيها يعني الموسيقى ما هي نفس الـ الـ الاغنيه من غير موسيقى حلوه برضه في الود يعني الشيخ المشارم بيغني ومفيش موسيقى بنبقى مبسوطين برضه يعني مش لازم الات موسيقيه ولا حاجه عندي يعني قصدي اللي من غير الخلفيات دي اللي احنا بنبقى مبسوطين بنشيد والوحد نطرب يعني وكمان وكده من غير يعني لا هم طبعا قال لك نعمل اصوات زي الموسيقى كان في ملحن زمان اسمه محمد فوز ما معاه فلوس فقال له الالاتيه تعالوا ايه فمرضوش يجوا فراح جايب ناس وعملوا ايه ده صوت طبله وده صوت كمان يعني عملوه بقهم ومناخيرهم وكده وغنى ليه اغنية كده بس مش عارف ايه الاغنية يعني انما ليه اغنية كده جاب ناس عملهم الات وبقى تسمحها تفتكر فيه الات موسيقية وراه ومفيش الات ولا حاجة طبعا مش اصده طبعا ما يتخلص من الحرام ما اصده انه يوفر الفلوس بس يعني. <تصفيق> <تصفيق> المعصول هو المعايزة نفسها ولا ولا اللي يصدق المعايزة فلو هو نفس السود طبعت بقى يعني اصدق المعايزة او اصدق المريادة لا أصلا وتمعا هنا بيضيق على الحرام المعازف سكتها واثعة قوي ما لستعمل المعازف هتعمل بقى الحان كتير ما تنتهيش وهتخش في قصص تانية إنما بالبؤ كده نفس الأفر ما هو لذلك يعني قد يكون هذا محرما قد يكون هذا محرما قد يكون فطبعا إما هو محرم فنتركه وإما هو في صورة المحرم فنتركه يعني الأفضل أن نترك هذا سواء كان ولكن المسائل المحدثة يبقى يطلب فيها فتوى العلماء الكبار ولم أجد لأحد فيه فتوى لا أعرف يعني ممكن حد أفتبس أنا مش عيني نعم نعم تضحك ازاي اي فيه او ينظر في النصوص والتحريم هنا وقع على ايه فم وقع على الاله ممكن وقع على الاله ينظر هل هذا ينظر في عله التحريم إن وضيد يقاس هذا على هذا في التحريب إن العلة فيبقى بقى إيه نقول بالكرهة مثلا عشان موافقة الصور فينكر بعض المتدينين صيام عشراء إذا وافق يوم سبت إن وافق يوم سبت يحصل إيه يشوم الجمعة والحد ويسيب السبت ما يصوم معه يوم وما يوافق ثبت يجرى ايه ما يصوم يوم معاه هو يصوم يوم واحد مختلف. هيصوم يوم واحد طيب الثبت ما له من الثبت اليهود بيصوموا الثبت لهم بيصوموا عشورة بس يعني جواتي عمسألتين عشورة عايز معاه يوم ولا الثبت الثبت يعني هو طبعا الجمعة فيه نهي يعني أن يصامه مفردا منفردا فتسمعه يوم قبله أو بعده السبت والحد فيهم أحاديث ولكن ضعفوهم العلماء العلماء ضعفوا الأحاديث فالمختار عندي أن الجمعة هو المختص بالنهي أما إفراد السبت وإفراد الأحد فخلاف الأولى ولكنه يجوز فالأفضل اللي يصوم السبت يصوم معه جمعة التاسع والعاشر جمعة وسبت أو يصوم السبت والحد أو يصوم الثلاثة كل ده ما فيهش مانع يعني ما فيهش مانع قطعة وبرضه اليوم اللي نهي عن إفراده لا ينهى عنه انه وافق عادة واحد بيصوم يوم ويفطر يوم يجي يوم الجمعة ويعمل يوم برضه بيصوم ويبقى لقبليه الصيام ولا بعديه الصيام مهمة طبعا ده وافق عبادة فيعني في يظهر الأمر فيه برضه ساعة عرف ما شمان وهم صحي هضمي في الكوماندو واحده يسموا جمعه بس سته الستة البيدي خليهم كلهم جمعه مش هيلحق برده يعني لازم بحيث انه قدر يا تنصب في اول ثلاث ايام و ايه بلاش الخامه ده الخامه بتاعت كده عشان الخامه الصخور اه سته واحد في الحلقه يعني يصوم عشان هو جمعه يعني صوم عشان انه عايز يصوم يوم عرفه ولا يصوم او اي يوم كده ما فيش لكن هو يا شيخ انا النهي انت تصوم الجمعه عشان هو جمعه تصوم الجمعه لاجل انه الجمعه يعني تختص بعباده ولكن هو هنا وافق يعني وافق شيء مقصود كتاب الصومي أسراره وأسراره ومهماته وما به الحمد لله والصلاة والسلام عليكم